وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 17. وقلوا بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 18. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا, قالوا إنما نحن مصلحون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 هم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 فَثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بسورة مما مِثْلَهُ وَادْعُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّن تَفْعَلُوا ولن قُودْهَنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَاعُوطَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم ва ахйакум сумма йумитукум сумма йухикум сумма илай турдaун хуваллази халақалкум ма фил арди жамиъан сумма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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها لا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ سَمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا إِذْ قَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا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 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَثَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 <تصفيق> <ها> نعمت عليكم واوفوا واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا يفرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا, ولا تكونوا أول ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ سِقُمْ ان تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّ ربهم وان انهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من رب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 ليلة فم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فَسَنَفُون بِاتِّقَاقُب الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 بموتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنزلون فَسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا, وقولوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لكم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 117. قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 118. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ مِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أجرهم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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجنة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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفرا فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبيل لنا ماهي البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مُسَلَّمَتِ اللاشِيَة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما تعقوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادڕتم فيها والله مخرج ما كنتم تك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 وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون تلام الله ثم يحرفونه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 فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا 114. ليشتروا به ثمنا قليلا 115. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 116. وقالوا لن تمسنا النار إلا إذا خلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بَ مَ كَسَبَ سَيّئتَ وَحاقَت بهِهِ خَط أَتُ فَأُولائك فأنائِكَ أَفصحابُ النَّارِهُم فيِيهَا خَدُون والَّذينَ آمًَا وَعملِلُ عَالِيَاتِ أُلَائِكَ أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ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 ولا تخرجون أنفسكم من ذيالكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أن تَسْكُنُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن قُبُلِ يَدِيرُهِمْ تَغَارُونَ عَلَيْهِمْ تَغَارُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من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 واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تنتقلون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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على مَتَى اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ضِغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى من يشاء تَآؤُ بِغَضَبٍ عَلَا غَضَبٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا ليلا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما قتلون ام بيا الله من قبل ان كنتم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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرثوا يود أحدهم لو يعمر ألف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 بلَلْ الأأَكْسَرهُم لا يُؤمنِنون وَلََّا جَهُم رَسُولُ مِن عادِ اللَّهِ مُصَدِّقُلِّمَا مَعَهُم نَّبَذَ فَريق نَبَذَ فَريقُ مِنَ الذيذ نَأُوتُ الْكِتابَابَ كِتابَابَ ال الَّهِ وَرظُهورِيم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 يَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ على الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ لَيَعْلَمُونَ مِنْهُم مَّا لاَ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ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 واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُون فَلَهُ أَجرْرُ فَلَهُ أَجرُهُ, أجره عَ دَرَبِّهِ وَلَا خَوْْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون وَقَاتِ يَهود لَسَةٍَّ صَار على شَيْ وَقَاَةِ النَّ صَارَلَسَةِ يَمُودُ عَلَ شَيء وَهُم يَتْنُونَ الكِتَ كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لَا يَعلملَمُونَ مِسلَقَوونِم فَم ويقم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن آخِرَةِ عَذابُ عَوِيم وَلِل مَششرِقُ وَإمَورِبَ فَأَنَ م تُ وَالنُوفَةًَا م وَجهُُ اللَّ إِ اللهَّه وَاسِعُ عَالم وَقَاُ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, فإنما يقول له كُن فَيَكُونُ فَيَقُولُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْمِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ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 ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَلَا يُقُبَلُ مِنهَا عَدلُ وَل تَ فَعْهَا شَفَاع وَلَا تَ فَعْهَا شَفَعَةُ وَلهُ يصَرُون وَإِذِ بِتَلَ إِبَرَي مَ رَبّهُ بِكَلمَاتِ فَتََّهُقاللَئ وكل الناس إمام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَيدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ طَهِّرَا بَيْتِي أُطَهِّرُ بَيْتَكَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ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 innaka antat tawwabur rahim rabbana waba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik yatlu alayhim ayatik wayallimuhum إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرَّبْ عَنِّ الَّذِي إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي يَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ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 قالوا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون تلك أمة قدخلت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 قُ آممََّ بِالَّ وَمَا أُزِلَ إلَن وَمَا أُنزِلَ إلَائِبرَيمَ وَإسماع وَإسمائلَ وَإسحافَ وَيعقُ بَ وَال الأسباقُ يَا مُوسَى وَعِيسَى وَمَن أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِالْإِسْلَامِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا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 وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَغْلَظُ مِمَّنْ تَزَمَّشَ هَاتَ تَدْعُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عقبيه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 منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليا فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق بالربك وما الله بغافل عما تعملون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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ياتلو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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ صِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم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 يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وهم كفار أولئك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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا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 يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما 2000 عليه ابا شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فم بطم من العمي فهم لا يعقلون يا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 الرحيم ان الذين يستمعون ما اقول الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا اولئك اولئك ما ياكلون في بطونهم من النار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 124. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 125. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال وآتى المال على والثوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة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 فمَنع في له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 الصِيةُ لوالِذَنِ وَْأطَبينَ بِالمَعرُ فِي حَقّ عَلَ المَُّقين فمَا بَدَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمعَهُ فَإِن مَاائِفْمُ فَإَِّ ماَا إِفْمُهُ على الذيينَ بَدّنونَ إِ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 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فَإِن تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا على الظَّالِمِينَ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 فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحجّ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرِ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاكْرُهُهُ كَمَا هَدَاكُم وإن كنتم قبله لمن الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 لكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في حياه الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا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 كان الناس امه واحده فبعث الله النبين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ الله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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا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 نِساءكُمْ حَرسَُّكُم فَأتُ حَرسَكُم أَنَّ شُِم وَقَّمُ وَقَدّمُ لِأَفُوسِكُمْ وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ الله وَعلَمُ مُلَاقُ 114. وبشر المؤمنين 115. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 116. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 اِكُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَ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 124. وافعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 125. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 إذا ترى ضو بينهم بالمعروف ذلك يواغ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلم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 119. لا مولودة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم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 121. وإن طبت النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا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 وَمَتَّعْنَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِلنِّسَاءِ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِنْ نِّكَاحٍ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن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 فَإِذَا مِتُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا انْتَهَتْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم متاعا مَتَعَنَّنَ إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط ال ترجعون الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا إِلَى نَبِيٍّ لَّهُ مُبَشِّرٌ لَّنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا أَلَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا وَقَدْ أُخْرِجْنَا من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 قولوا له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولحن احق بالملك منه ولم يكتسا من المال قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطه وزاده بسطه في العيب والجسم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 قَالَ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا قالوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بإذن الله ثلاث وجود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض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 مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَٰ تِلْكَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ من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 آمِنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هم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 لايكاف في الدين قد تبين الشذ من الغي فمن يسفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا لها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 قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال فللبست مئه عام فانظر الى طعامك فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه لن وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكزوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزمون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم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 وَلَا يُؤْمنِنُ بِاللهِ وَْيَعمِ آخِد فمَثَلهُ كَمَ فَلِصصَفوان عَلَ تُرَابُ فَأَصَْابَهُ وَابِ فَأَصَابَهُ وَابِرون فَتَرَكَهُ صلدَ ل يَقذِرُون لا يَقُدِونَ على شَيء مَّا كَسَغُ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 تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر ولو ذريت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيب ما كسبتم ومن ما ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا ولست باخذه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وَمَا فَقُتُم مَِّ فَقَةٍ أَْنَ ذَرْْتُم مِ نَذْر فَإَِّ اللهَّهَا يَعْلَمُ وَمَا لِظَّالِ مِنَ مِنْ أَن صَض إتُ بدُ الصَّدَقاتِ فنعم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 مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إذ حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وَنأَم وَلَهُم بِالَّيْلِ وََّه لِسِ اللَّ عَابِيَ سِلَّ وَعَ لِيَةَم فَلَهُم أَجرُون فَلَهُم أَجرهُم يدَ رَبّم وَلَا فَووفٌُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون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 حَقَّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تغلبون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ثُمَّ فَٱكْتُبُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ حَقٌّ وَلْيَتَّقِ الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع, أو لا يستطيع أن يمل له وفليبني الوليه بالعدل واستشهدوا شيئين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَلَّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله لا لكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وَأَدْرَأَ أَن لَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عليكم جناح أن لا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ واللَُّ بِكُلِّ شَي عَليِيم وَإِ قُظتُ م ل سَفَرِ وَلََم تَجدُ كَاتِبًا فَرِهَ مَّ قُبُضًا فَإِنأَلِلَ بَعضُكُمْ بَعْضًا فَلْ يؤدَّّذِتُ مِنَ آممََتةَ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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عنا, عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ فَ القوم الكافرين صدق الله العظيم